أربعة استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك صباح الخير جميعا صباح, صباح النور. النور اليوم سنرسم مناظر طبيعية هل أغراضكم معكم؟ نعم يا معلمتي عندي فرشة وصبغة وعندي أقلام ملونة أنا آسف يا معلمتي لكن ما عندي أي شيء آه لا بأس اجلس أنت بجانب عثمان واستخدم أقلامه هيا نبدأ أولا نرسم السماء ثم الشمس ما لون السماء؟ أزرق أسود يا سلام كيف يمكن ذلك يا نور؟ هل السماء سوداء؟ أنا آسفة يا معلمتي ما عندي اللون الأزرق ولذلك سأرسم السماء في الليل